نَخِيلٌ وَأَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَمُتُّ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلآكِلِينَ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 مِسْلُوكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأَوَّلِينَ انه هو الا رجل به جنون فتربص به حتى حين قال ربي انصرني بما كذبون فاوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق على الله القول منهم ولا تخاصبني في الذين غلموا انهم مغرقون